ربنا جارك وديغوتن يا ربي وجعلنا مسلمين لك ما هردوك ابجيرا ات مسلم بوتا مستسلم التسليم كريش كاستيبو بوغداريتا وامتش شريكا بوتا تشي ومن ذريتنا ابجيرا ذريته مجيك ايش عيالي ما اشبچيكت ما اود دي فروتين تش جماعتك كومك مسلمة لك یا مسلم بدن بوده، یعنی خود همسلم بکتن بو امری تا خودش کنتن بوده ابجدداریاتا. و آرنا مناسکنا، یعنی ای رب ما نش مبدأ مناسکت حج آما مناسکت حج که نام دشوا عبادتی کی، وقتی دشوا حج دشوا طوافی کی، دشوا سعی کی نبینا صفا و مرودا دشوا عرف را وصی وتب علينا يعني اي رب ما كوب دون سرم معافك او قلناه ماكرين يقولون جنه, جنه المنجر انك انت التواب الرحيم توي اوي تجلك جلك توب عبدك تر قبيلت كي يعافك كي توي اوي avec جلك برح ابي عملي كان في عملي مغرور نب دعاش خدت تعالى كيرن ترصيونش هنده خدت تعالى جكابيلناك